السلام عليكم. السلام وصلى الله بركاته. يا حلوين. اللهم بخير. يا الله. <تصفيق> ودكم نراجع الذي ذكرناه في الأسبوع في الحلقة الماضية. أيه. الله يستعد أنا <تصفيق> كنت غائب. ذكرنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أول شيء أن أي شخصين يعيشان في مكان واحد من الطبيعي أن يقع بينهما. يعني مش عشان. مش عشان. زين وذكرت عدة امثله مثل طلاب في فصل مثلا سكن في عمال الاصدقاء دائمين. دائمين يقع بينهم التتش هذا طبيعي جدا لكن على حسب الحجم حجم المشكلة او وقوعها او عمقها يكون حلها احيانا سهل او صعب ذكرنا ايضا كيف أن الشريعه شرعت أشياء تحصل قبل الزواج حتى ما يقع طلاق حتى ما يفشل الزواج من اهمها ذكرنا ايش النظرة النظر الشرعية, النظر الشرعية الى المرأة وش الفائدة يا ناصر والنظرة الشرعية انت الحين لما تخطب ان شاء الله بعد 25 سنة لما تقرر. لما تقرر. عندما تكون عقلت واحسن شوية فائدة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <بتجنب> انك تقول يا جماعة انا اريد اني انظر اليها قبل ما اعقد العقد الشرعي. وش تستفيد تلطيف القلوب يعني يلوك ممكن نا... يرتاح لما يرتاح شوف هل انت ارتحت لها لما تراها ولا ما ارتاحت. يعني قالوا الحب هو الحب طيب. <تصفيق> من نظرة. الحب يؤمن بالحب الأول. كذلك وفي بالمناسبة ملاحظة مهمة يعني أيضا الواحد يا جماعة لا يأتي ينظر للمرأة وهذا مهم وانا اتكلم كأب يعني يمكن أنتم الأستاذ زاب، فأنا لما يأتي واحد وينظر إلى بنتي وبعدين يقول والله ما ما أريدها برضو يجرحني ذلك ويجرح بنتي يا والبنت لما في الشهر يراها ثلاثة أربعة وكلهم لا يريدونها. هذا أيضا يؤثر في نفسيتها وهذا الذي يجعل شباب عددا من الناس يرفض أنك ترى البنت ويقول اسأل عنها خل مم. أمك تأتي تراها لأنه يشعر أنه نوع إهانة للبنت أن يعرضها كل مرة وكلهم يأباها مم. لذلك المفروض أنت قبل ما تصل إلى مرحلة أنك تنظر إليها أن تكون في أشياء قبل مواصفاتك ترى ما ذلك أمتاب تأخذ المواصفات كاملة تسأل عن دراستها وعن طولها وعن عرضها وعن ولونها عيونها لونها شعرها عيونها شعرها أخلاقها كل المواصفات حتى يتكون في ذهنك صورة ذهنية لها صح يعني أنت الآن صورة ذهنية تصل إلى 80% يبقى عندك فقط تطبيق الصورة الذهنية على الواقع والتثبيت فلا أفرض أني قالت لك أمك من البداية قالت والله يا ولدي أنا أشوفها حلوة قلت ليش يما قالت أنها طويلة ونحيفة فقلت لا والله <تصفيق> هذا النوع لا اريده بينما واحد آخر يريد هذا النوع صح صح من من النساء من البداية الله يوفقها ما ما اريدها طيب لو قالت امك شوف هي حلوه بس ترى شعرها ناعم جدا هذا اللي مخليه فقلت أنت لا والله الناعم كثير لا أنا أحب الشعر كذا نجعد كذا حس إنه بنت حلو كذا كذا ترى الناس لو <دلوقتي> أدوات <تصفيق> والله الناس أدوات لذلك أحيانًا <تصفيق> <تصفيق> يعني أحيانًا تشوف واحدة من بناتك ولا خواتك شعرها كذا يا بنت الناس ما عندك مش ما عندك زشوار تقول لها والله هذه الموضوع فأحيانًا بعض الناس تميل أنفسه من أشياء معينة فأنت من البداية اسأل عن شكلها وطولها وعرضها ولونها إلى إذا أعجبك كل هذا وناسبك عندها تعال واطلب أنك تنظر إليها ما يرسم بالنظرة الشرعية التي تطبق ما في عينك ما في ذهنك على ما تراه وهذا مهم حقيقة حتى الإنسان أيضا ما يتساهل بال... وكذلك لا بد يا أخي المرأة التي ستنقل إليك الصفات تكون دقيقة صح. يعني أحيانا بعضهم يرسل والدته والدته تكون كبيرة في السل وبالكاد يا الله المسكينة تفتح عيونها وتقرب النظرات تأخذ المجمد حتى فتقول لا الله حلوة حلوة يا ولدي أمها طيب كيف شكل عينها كيف شكل أنفها كيف شعرها والله يا ولدي ما شفتها زين بس أنها طيبة طيب بعضهم يهتمون بأشياء أخرى يعني مثلا يشوفها يشوفه تشوفه حركية في البيت وتنظف الضبط قالت بس وجارت إيه صابط الهواء جالس في وأمهم قالت والله هذه اللي كان هذا لذلك مرة واحد من الشباب يقول وصفت لفتات غاية الوصف يقول فلما ذهب فإذا الوصف الذي أعطتني أمي عكس مسكينة يعني أمي يقول فندمت وجلست حاولت أثر طف يقول فشعر أبوها أنها ما عجبتني لأن من البداية ما تكلمت كثير وخفض رأسي يقول فقال أبوها والله يولدي تراهي ما شاء الله فلانة طيبة وتراه خطها حلو يقول <تصفيق> خطها جميل يقول <تصفيق> فاكسينوكينا <تصفيق> <تصفيق> بدخل بها مسابقة انا مش والله شغلها كاتبة عندي <تصفيق> <تصفيق> فيه فهي المسألة تحتاج ضرطها طب, طب الصورة يا مبد ما تغني عن النظرة ال طبعا الصورة إذا لم يستطع هو أن يعني ينظر إليها النظرة الشرعية الحقيقية طبعا أنتوا عزاب فأسجلتكم مهمة إن شاء الله مساثرون سبع كلنا أنا لعب أجزاء نطوري شوية إن شاء الله لأني يا اخي أن تحتاج عندما تخطبها ليس أن تنظر فقط إلى العين والفم وكذا لا تحتاج يا اخي انك تشوف طريقة كلامها، تسمع صوتها، تسمع لهجتها، نظرات عينيها، اسلوبها في, في الحديث، في الكلام يعني ليست القضية بس والله أنا شفت صورة إيه والله انا ما ما عندي لا أنا بعيش معها لذلك حتى في الجلسه لابد الجلسة لا بد أن يشعر يعني أو أو ناصر أبيك تطبق لي الحين أفرض تظنك انك جاي تريد انك اشوفه نظرة شرعية سلام. زين من يوم تدخل ايش بتسوي سويها طقطقه <تصفيق> لا والله جد يعني جت هي المسكينة وجلسته هنا انا ما ودي اقول جلسته هنا <تصفيق> طيب وش بتقول اول شيء والله ما ما بعد جربت طيب اول بس اني بقول اول انا جد اول شيء يعني الحين شاهدنا شباب يمكن يعني يمكن اليوم اللي بكرة يروحون يشوفون بت... ماذا ستقول اول ما تجلس تسلم ها تجلس واللهي ها نقول تتبول في لا لا لا كذا الحاد <تصفيق> ما شاء الله نشيط ما شاء الله كذا والجو وين والجو أنت اللي مسوي الجو ولا مني قام يجيب الجو طبعا في نظرة اللي من خمس صور جنا أصبح هاي لين الان... يعني بتجزها جد هذا لين أعلى رأسها منك الله يكسين الله, الله يكسين أخيتي جميعا قد أخذ لي شيء أنجي تتدور لا والله من حق من السيارة زي ما تفعص السيارة لكن هنا بدون مسج يعني <تصفيق> يعني تبدأ أول شيء تتأمل في المرأة كلها طيب وبعدين اسلوبها أه... ثالث وش تقول لها مثلا يقول <تصفيق> <تصفيق> لا جدا <أتدعي. تصفيق> والله وش <مش> تقول لها <تصفيق> وش تقول لها مثلا والله اليوم لسهم نازلة لا وين تدرسين وش شرا خبر علومك طيب جمع جمع يو. يعني تبيها بس تتكلم تتكلم كم تقريبا الجلسة تستغرق منكم ساعة يعني مش مني يعني عشر دقائق أنا أتوقع غالبا غالبا ترى يخلص الكلام في أول خمس سبع دقائق ينتهي الكلام إن... <تصفيق> أصلاً ترجع الشيء يرجع الشيء يبارك يرجع علومك, علومك. <تصفيق> لا بس إنهو اللي... التفصيلية هذه يبيلك سبع دقائق سبع دقائق حان تقدر تصور وجده بصحة رسخة هنا طيب أنا... أنا بس بس سؤال أحمد لو جيت أنت تنظر لها نظرة شرعية فرضت <تصفيق> وبعدين رأيتها جريئة جداً وجت وجلست وقالت السلام عليكم قلت أنت عليكم السلام لا وإنجليزي اي يمكن بعد إنجليزي فيه. بعدين قلت لها أنت كيف حالك؟ قالت والله أنا طيبة كيف حالك أنت إن شاء الله طيب قلت أنت مثلا وين تدرسين؟ فين قالت أنا والله في وعندنا تصدق سبحان الله صعوبة في هالجامعة يعني جدا يا أخي عندنا الدكتورات سيئات وأنف صلو طالبها تصدق وانطلقت السورس معك وحاطت رجل على رجل و... وتقول لك اشرب عصير برد العصير ترى هذه من... من بدايتها كذا طيب جد أحمد لو كانت بهذه الجرأة من البداية وأول لقاء بيني أول لقاء أن تتوق جايب تخطب إلا مرة قلبتها أنت اللي انحرجت قلت تتصبب عرق شوف والله أحيانا يمكن تكون كذا طبيعتها بطيب نية تحب تسولف تحب تتكلم وشكلها ما شاء الله خقت وارتاحت قالت يلا خنم نسولف هذه ما أدري ارتاحت <تصفيق> معك لكن <تصفيق> من البداية سبحان الله ما تدري لكن إذا كان ذا نظام لا والله وين الباب اي واحد هذا ايش يعني ايش يقع في نفسك الشكل يقع في نفسك طبعا إن... احنا ما ربيهم بناتنا لا لا طبعا لكن ايش اللي يقع في نفسك لما تشوف فجري او حاطها عينها بعينك طول الكلام وجالسه فلما قلت انتي هذا قالت ليش ما تسول تسولف تونا بنكرم ما كملنا نقطعه اجريت يا اخي ايش تحس في نفسك لا لا طبعا كذا اكيد بترد اي ايش ما راح ايش الظن الذي ياتي فينا انه والله هذه شكلها ما شاء الله متعودة انها تكلم شباب. الله احسن انها افرم الدربة إيه وبالتالي <تصفيق> هي ليست اول مرة تشوف شاب انها مثلا ربما عندها علاقات وعندها لا ممكن طبيعة عملها مثلا اختلاط اختلاط برجال بلكنها مغطية وكي شيء بس انها احتيشاتنا فار عن... عندها جراء انا واحد من الشباب مرة استشارني في شيء قريب من ذلك يقول رحت اشوف النظرة الشرعية عادتها النظرة الشرعية تكون البنت لافتها اللبس طبعا ايضا في اقوال هلا يعني عند الحنابلة وعند ابن حزم وغيره بانه ينظر ما يدعوه الى نكاحها ابن حزم توسع شويه في الموضوع <تصفيق> لكن الاصل الراجح انه ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها ينظر اليها كما ينظر اليها اخوانها مثلا ترجا يشعرها عادي وبالوزوث النوره وعادي طيب فصاحبها بعض المذاهب عند الشافعية مثلا انها لازم تكون محجب محجب محجب هو الواضح والصحيح انها تأتي ب بشعرها حتى ينظر إلى الشعر وينمر إلى الثاني. فصاحبي هذا يقول يا شيخ لما ذهبت أخطب سألت عنه وقال أنا بنت طيبة وهلها طيبين. يقول فلما جاءتني في ذي لبست النورة إلى نصف الرقبة. إيه بدو يشوف. ما قال بشوف. يمكن ماش على متن يمكن على متن الحزن. يقول جاءت وضعت رجل على رجل وبدأت تصور في معي. يقول فوالله يا شيخ كأنها طعنة في قلبي قلت في نفسي وين الجرأة هذه الحين وأنا لسه ما والأول مرة تشوفني ونا صاحبي مطوع وشغل نظيف يقول قلت في نفسي وش هالبنت هال وهي بكر يعني ليست امرأة مطلقة فردا فنقول تعودت على الرجال فصار عندها علامة استفهام صراحة يقول فبدأت أسأل وأدقق فإذا المرأة أصلا هي يعني أهلها ثري في تعاملها مع عيال عمها وعيال خالها واختلاطات وأنواع من ذلك فنأعني بهذا أيضا الواحد لما ينظر النظر الشرعيه ينبغي إنه يدقق في أشياء كثيرة، يدقق في أسلوبها، في جرأتها، في في لبستها، في طريقة تعاملها معه، في حياته، في خجلها، إلى غير ذلك. الله يوفقكم. آمين. آمين. سبحان الله، أحيانًا عبد الرحمن حتى لو ما كان مطوع هذا الشخص. مم. أنت أنت جاي تخطب عشان تصير هذه زوجتك بتصير بكرة أم عيالك، مم. فطبيعي أنها تجيك شيء محتشم. حتى لو انها مثلا بكرة تزوجتها ولبست لك اللي تلبس لك ما عندك مشكله في هذا ايش تلبس مثلا يعني واحد <تصفيق> <تصفيق> ان شاء الله ما تلبس اوكي ولكن زوجتك ولكن انت الان تقدم لها طبيعي انها تجيك بشكل محتشم يعني العود ولا اصلا الله يسلمك اصلا يا اخي يعني المراه حتى اذا تزوجت الرجل ترى تجلس في الغالب اول ثلاث اربع ايام وهي في حياء تام يا الله تأكل ويا الله تعرق هذا حاد و إذا قال لي وقفوا عند بقالة تشربين قالت ما أبغى شيء وهل كان من العطش أي شيء من الحطب شديد طيب ما ما يب يعني وجه مغسول بمرق مثل ما لكن القضية إذا كانت من أول نظرة شرعية جت البنت وفلت الأمور ما ينجد طبعاً هذا يحط يعني طبعاً لا تفهم البنات يعني لا يفهم مني ذلك حالات نادرة لا يعني إني أقصد البنت الجريئة أنها سيئة لا لكن أنا أتكلم عن واقع عند الناس يعيشونها أنا في مشاكل في الوضع الراهن يعني واحد من الشباب يعني قال قصته عقب الله من الفضائح والله عقب <تصفيق> ما قال قصته <تصفيق> أقل ما تملك وشاف الشفر الشريعية وزي كده صارت مكالمات يعني يتصل عليها وتتصل عليها يقول من بعد المكالمات بدأت تصير فيها نوع من مشاكل بينه وبين بسببت المكالمات يعني كنت حق بنات انت ليش ما ترد انت انت انت انت, انت الان فصل يعني تقريبا قبل سوء عام عجيب طلقها, طلقها طلقها ولم يدخل بها لا لسه فاالمشكلة أقول فيها مشكلة المكالمات والمكالمات بعد الملكة أتوقع أن فيها شوف هي يعني تبقى أنها أحيانا فيها فائدة من جهة تقارب النفوس البعض وتريحك تجعلك أحيانا يعني كيف أصفها لك طبعا إحنا ما جربناها لأن احنا في, في عصرنا لا كان في دولات أول ما تزوجت ولا في أي وسيلة وسائل التواصل بينك وبين زوجتك إلا تلفون البيت ولما تتصل على تلفون البيت يعرف كل البيت كلهم كله يردوا وبالتالي أصلا حتى ما كان في نظرة شرعية عندنا ولا يعني قديمة <تصفيق> وضعنا صعب, <plane> <consumption> صعب جدا يا أخي <تصفيق> لا نظرة estoy. شرعية ولا شاس ولا يعني أنا متزوج الآن من, <تكبره> من 21 <يا max> سنة تقريبا و22 سنة شايد طيب بس متزوج ولا صغيرة طار منك فالمقطود أن ما كانت الوسائل منفتحة وبالتالي يكون شهر العسل له لذة <تصفيق> لأنك توك بتعرف عليها وهي مستحية وأنت مستحي منه كل واحد خلاله من الثاني فيكون يا أخي حتى في مواقف لطيفة ولذة لكن لما يصير الواحد عقد وجلس لستة شهور وكل يوم مكالمات وبعدين طلعها معاه للمطعم وبعدين مرها راحوا يشترون أثاث وبعدين يعني يصير لم يبقى إلا ذاك الذي تعلمونه بس <تصفيق> يعني وين لذه شهر العسل والخجل وال وأنها يعني يبدأ يتعود على أشياء من ويتتعود على أشياء من لذلك أنا لا أشجع سرا كثيرا على كثرة المكالمات كثرة اللقاءات وقت الملك يكفي مكالمة مكالمة تين هديتين ثلاث وانتهينا ولا عدل دخل. حتى مكالمات ما يحتاج يعني يمكن يحتاج عادة إدود العلاقة يا بدر الرحمن بين الخطيب وخطيبته قبل لا يملك عليها بعض الناس يتوسع مرة وبعض الناس نهائية ما في أي نوع من الاتصالات في الخطبة ولا الملك لا قبل الملك قبل لا يعقد عليها العدد الشرعي وبعد الخطبة له في بعض الناس أحيانا أثناء الخطوبة من قبل ما يعقد العقد الشرعي يكون عندهم أنواع التساهل في المكالمات ويجلس في البيت عندهم ويصرف معها وربما أحياناً يمكن عرف عادة إيه عرف عادة ولا يعني لم تأتي بهذا وأحيانا تراهم يتمشون في بعض البلدان مثلا يعني يمكن احنا عاداتنا تحكم شوي لكن والشرع يعني قوي لكن في بعض البلدان عادي تجده معها في الحديقة ويقبلها بعدين والله هذه خطيبتي خطيبتك انت لو تمو... لو لو تموت ما ورثتك ولا احدت عليك أربعة اشهر وعشرة وما ما بينك بينها اي علاقه زوجيه و... ولو خطبها احد وتزوجها لا زواجه ح... هي اجنبيه عنك تماما فالتفاهم المساله والله خطيبي وما خطيبي هذا لا يجوز تبقى أنها امراه اجنبيه عنك الذي يجوز فقط فتره الخطبه ياتي وينظر اليها النظره الشرعيه طيب فاذا نظر إليها مثلا ناصر يقول بتكي معها ساعة ما يعني خليه يجلس معها ساعة وسولف معها بوجود أهلها طبعا وبالحالة اللي اسمعك لا مخاطر من نوع إذا خرج بعدين قال يا جماعة أنا والله ما كنت كنت مضطرب ولا رأيتها زين وأبوها أشغلنا وصراحة ما وخرجت بسرعة وبعدين رجعوها وكانت مستحية أريدني أنظر لها نظرة ثانية إذا احتاج إلى ذلك فعلا وكانت ثقه هو واحد لعاب يتكي مع البنت كل يوم يشرب عندهم اي سويت بالاختبار اللي قلت لي اختبرت فيه قبل زين <تصفيق> اذا احتجنا إذا نظرة اخرى نعم اما انه يقول والله كل اسبوعين دق عليها تلفون يلا جهزي القهوه والشاي انا جاي عندكم وهي ليست ليست لم يعقد عليها هذا راي الدكتور طبقناها مراجع نبيه يعني فضل في المدرسه العليه بدون صحبة ابوها يعني اخوها لانه الشباب في السن رجع خلاص شفتها, شفتها <تصفيق> <تصفيق> لازم يكون أحد موجود <تصفيق> بس ما يكون إيه بس يكون هذا شفتها طبعا إذا تيسر انك أنت ترتب مع أحد غير الأب لأن حتى بعض الاباء يصير متشدد جدا فأنت لو رتبت مع الأخ مثلا ولا مع الأم ولا مثلا مع أخت كبيرة عندها متزوجه وعندها أولاد وكذا كبيرة في السن فهي صايرة مثل أمها فرتبت معهم وجاءت وجلست يعني بعبايتها طبعا وكذا اللي هي ليست الزوجة التي ستقطب لا الأخت فلأجل أنها تزيل الخلوة بس ما يكون خلوة بينكم هذا حسن يعني ليس لازما أن يكون الأب بنفسه موجود يسوي لكم مشكلة شفت البنت خلاص يلا قومي روح لأمك وليس نظر نارش نارش تحت والأصل أيضا أن ينظر إليها كلها يعني ينظر إلى حديثها وسواليفها وعقليتها ودراستها وأن تكون هي أيضا واضحة في ذلك أحيانا أنا أعرف واحد من الشباب خطب فتاه ولما سأل عنها قالوا له أنها الأولى أو الثانية على الجامعة وهو يبغى واحدة كله متفوقه وذكية فجاء وأعجبه منظرها إلى خمسين في لكن قال ماذا من هذكية وإن شاء الله إني استفيد يعني من كونها تبتعد معي وكذا وتدرس ماجستير و... فلما دخلتها وتبينت الأمور فإذا هي مفصولة من الجامعة العكس تماماً <تصفيق> العكس تماما من شدة بلادتها مطوي قيدها الجامعة مفصولة يقول فصراحة تأهت يقول لابو علي كان يقولون لي الأولى أو الثانية على الجامعة فكنت أأمل تبتعد معي واخذ لها بعثة ويعني هو كان يبتعد فتدرس ماجستير يقول فلما رأيت فإذا الأمور ليست كما كما فأيضا الوضوح في مثل المتائل أمر مهم جدا وليس فقط أنه يسأل أن الزوج هو الذي يسأل عن البنت كذلك هي لابد أن تسأل عنه أنا يعني وقفنا على بعض المشاكل من أسباب الطلاق أنه ما كان واضحا لما جاء جايهم سيارة أحيانا مستأجرها جايهم راكب له بنوراما ولا بيئم آخر موديل ولا ووقف السيارة وجايهم ولابسوا ساعة مدري ايش و... فهم لما رأوا هذا المنظر يعني ال... اندهشوا وقالوا وش نسأله بعد عندك فلوس ولا لا وهو بهذا الشكل ففي مثل هذا الحال يعني هم ايضا لا بد ان يدققوا والله يا اخي اني دخلت في قبل فترة بسيطة في موضوع اه... تورطوا ب... بشاب اه... مو... يعني رجل متزوج فاخذها كزوجة ثانية هو ولما جاءهم طابع كروت معينة هنا مدير شركة كذا وكذا وشركة وهمية لا حقيقة لها وقال له ابوها وستشتغل قال والله أنا عندي عم عدة شركات وعطاه الكرت والكرت طابعة 80 ريال 100 ألف حبة بـ 80 ريال وجاي عندهم وبلبس معين والسيارة أيضا فارهة جدا وبالتالي أبو البنت يعني انغش به حقيقة ووظهر حلو مشخص وعطورات وجايب معاه هدية يعني الأب بخور كده علبة بخور وما كم يسوى وللبنت هدية فالشغلة كل الهدايا دي ما كلفتها خمسة 6000 ريال واستئجار السيارة بألف ريال في اليوم مستأجر هذا النص يوم بعد والكروت اللي اللي طبعها وزوجه ثم تبين لهم أن الرجل والله لا في العين ولا في النفير إيه بفهمه يعني طفان سالم التكره <تصفيق> اللي تكون بين الخطوبة والملك هل الأفضل أنها تكون طويلة عدة أشهر بعض الناس ست أشهر سبعة أشهر ملك سنة بعضهم م. أنا على الصاحبي سنة كامل ملك عليها يعني, يعني خطبها وما ما ملك عليها هل أفضل تكون طويلة ولا أفضل تكون قصيرة؟ جميل ولا وتختلف اختلاف الأشخاص؟ هو زي ما ذكرت عبد العزيز هي تختلف باختلاف ظروف الناس أحيانا إذا كان الواحد يحتاج أنه ينصح التعبير يعني يكون علاقه مع البنت يعني أحيانا بعض البنات يكون واقع أهلها يحتاج أن تتصل بها كثير يعني بحيث انك تصلح فيها اشياء معينة ترسل لها مثلا بعض الكتب تقول يلا اشرايك في هذا الكتاب تخليل الموقع الفناني ردي على هالإيميل يكون بينك وبينها تواصل من ناحية تطوير الفتاة او هي ايضا تطور الشاب احيانا البنتين اللي تؤثر عليه وتجعل اهتماماتها احسن وكذا اما اذا كان لا يحتاج كده الى انه يعني تطول العلاقة بينه وبينها فأنا فترة الملكة الطويلة لا أرتاح لها كثيرا يعني تبدأ المشاكل تبدأ أحياناً المشاكل ممكن زي صاحب ناصر يطلقها تكثر مشاكلهم يقول لي هذا أوله ينعت ذلك فإنه يطلقها من البداية هاي أحمد طيب بعضهم عبد الرحمن يدخل على زواجه مرغماً سواء من قبل الفتاة أو من قبل الشاب نفسه مم. مشكلتهم خلاص يقفل ال يقفل أبواب الدنيا خلاص يقول مستحيل إني أعطيه أحد الثانية فرصة يعني هو لا يعطيها فرصة ولا هي تعطي فرصة مم. إنهم يتفاهموا مع بعض وقتها خلاص يقول لك قفل الموضوع هذه المشكلة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر صح. لا يفرق يعني لا يبغضها بغضا يؤدي إلى طلاقها يعني. ان كره منها خلقا رضي منها آخر بمعنى أنا قد أتزوج فتاة وبعدين يظهر للبنت ما تعرف تطبخ أبدا وأنا أدخل عند أصحابي أتغذى عند هذا وتعشى عند هذا وأشوف أنواع الطعام زوجاتهم يصنعونه، فآتي عند زوجتي فإذا هي بالكاد تستطيع أن نتويل الشاي، فأقول في نفسي يا أخي شوف أنا تزوجتها غير أحسن مني لا أنت لا تنظر إلى ميزة واحدة فقط وهي القدرة على إعداد الطعام انظر ربما ذاك الزوج زوجته رحنا تطبخ طعام صح لكن أخلاقها سيئة ربما او ربما تعرف تطبخ طعام لكن تعاملها مع أم الزوج سيء، فأنت أيضا ان كارهت خلقا من امرأتك انظر من جميع الاتجاهات تنظر الى اتجاه واحد انظر الى اتجاهات اخرى والله صح يمكن كذا لكن الحمد لله معتني اب اولادي تعاملها معي حسن دينة الحمد لله صاحب الصلاة تقوم تصلي الضحى والله من يوم زوجتها توقظني اصلي الفجر وكذا بينما الثاني ربما كل يوم مضاربة مع زوجته عشان تصلي ربما يرجع من العمل قبل العصر بربع ساعة يقول صليت الظهر قالت او نسيت اصلي كيف نسيت تصليين أنت بهالسن وحامل بكرة أم عيالي ولا صليتي والله لو إنك أحسن طباخة ما تهتمين بالصلاة إيش إيش وريتي؟ إيش فائدة؟ فأيضا لا بد يعني لما الواحد يفكر في مسألة الزواج أو نحوه أن لا يطالب دائما أن تكون المرأة كاملة مئة في مئة في كل شيء صح. حتى الزوجة يا أخي يعني. يعني أحيانا بعض النساء يصل سنها إلى إلى سن متقدم ما ودي أذكر عمر معين لكن يتقدموا بها السن وهي لم تتزوج لأنها وضعة شروط معينة في الزوج الذي يأتي وربما يكون قلبها متعلقا بشخص معين ترى أحيانا تشوفه في تلفزيون ولا غير وتبغى واحد زيه زي الله تعالى يعني يقسم يعني يجمع من يشاء ويفرق من يشاء زي الرجال له مواصفات له شروط المرأة لا حق يعني لا مواصفات لها شروط صحيح لكن كلاهما لا ينبغي ناصر ان يطالب أن تكون الشروط موجودة 100% يكفي ان يكون موجود من رغبتي سبعين في الزوج أو في الزوجة وأخذها، ما هو شرط أنها تكون يعني مثل ما قال عراقية والأطراف هندية الشعر ومدري إيه فلكورية و... ويبدأ الواحد هذا مثل ما قالوا هذا نختم به لأنه يقولون الوقت انتهى ذكروا أن رجلا ذهب ليشتري يشتري حمارا يقول فجاء عن صاحب الحمير وقال له والله أنا أريد حمارا إذا أمرته مشى وإذا نهيته وقف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 <تصفيق> فأعقل واحد عندنا فانتظر إن مسخ الله القاضي حمارا بمعنى أنه وين نجيب لك حمار بهذا فكذلك أنت لما تطالب أن يكون اللي أمامك بتوظف موظف حطيت مئة شر لن يأتيك ولا موظف صحيح فتشتري سيارة حطيت مئة شر لن تستطيع أن تشتري سيارة يعني الله تعالى سماها دنيا فلا بد الواحد عندما يطلب ان يشتري بيتا يشتري ارضا يتزوج فتاة يشارك واحد في تجارة يعني ان لا يكونوا مشددا سددوا وقارب سددوا وقارب ويبغان نظار حلقة ثالثة ايضا صلى الله يجزيكم خير الجزاء انتم هي الأحبة ايضا حسنا الله منكم وصلنا يعني الرسالة اليكم حول ما يتعلق بالنظرة الشرعية هو صفات الشاب الذي تتزوجه الفتاة أو الفتاة التي يتزوجها الشاب وأسأل الله أن يؤلف قلوبنا أسأل الله أن يجمع شملنا وأن يتقبل منا ومنكم وأن يعمر بيوتنا جميعا بالسعادة والطاعة آمين إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا هدانا سانرون مستمتكون بديننا بفضل ربي ظانرون إن الجميع مسافرون مسافر.